والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبيلوا ميلا دَعُوا أَن يُخَفِّفَ فِعْلَنكُم أَخْلَقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا لا تكون في الباطل إلا أن تكون جاهزين عَلْ ذَلِكَ عُلْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اجتهبوا كفائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخل وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَنَا بَعْضٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنَّ مَا اكْتَسَبُوا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت